122. مجنون 123. إنا العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتن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 هذا ما كنتم به تمترون 118. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستدرق المتقادلين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 119. لعلهم يتذكرون 110. فارتقب إنهم مرتقبون